وهي ماذا؟ قلت فائدة قول المغيرة ولكن رجل مطلاق الطلاق لماذا؟ بل وكيف لأن بعضهم يعدها تهمة للإسلام أنه أباح ماذا؟ الطلاق مش وشعارهم في هذا ما جمعه الرب لا يحله إلا له إلا الرب وهي حجة سارق قديمة جاء بها إلى عمر قال يا عمر تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله فقال عمر وأنا أقطعها بقدر الله صحيح ولذلك كنت أقول طريفة حق لأحدين لو سمع هذا أن يضرب الرجل على قفاوض هذا ما أراد الرب ومن رد أرادة الرب فقد, فقد كفى طيب لماذا الطلاق في الإسلام؟ قلت أولا وليس الإسلام أول من أباحه حتى تكون له تهما فالطلاق من مله ابراهيم وهو القائل لولده اسماعيل عليه السلام غير غير عتبه بابك حفظكم الله ثانيا ان الاسلام وان اباحه لكن أباحه على طريقة آخر الدواء الكي فجعل قبله عملية إصلاح طويلة من الموعظة والهجر بل وقال للزوج, للزوج هزا ثالثا فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا وجعله مرتين لتبقى الفرصة قائمة في استئناف الحياة وليكن للناس فيه أنا وجعل العدة وجعل العدة مكانها البيت يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وجعل قيده بيد الزوج لا يفكه إلا هو وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ومنعه حيضا وطهرا ومنعه حيضا وطهرا وقع فيه الجماع تضييقا عليه وجعل للمرأة فيه عدة مراجعة تطول إلى سلاسة أشهر أو قريب حتى يكون قرار حياة وسابعا قال للمرأة اي ممرأة طلبت الطلاق بغير بأس؟ فريح الجنة عليها حرام حتى جعل أئمة العلم الطلاق حراما ومكروها وليس مباحا على الإطلاق إبقى هذه, هذه في عجالة دفاعية عن الإسلام فيما أباح الطلاق فإنما أباحه إباحة مشروطة مقيدة وأحاطه الإسلام بماذا؟ بأحكام وشرائع تضيق ماذا عليه بل انظر إلى هذه الآية العجيبة وقد انتبه الشيء الجميل رحمه الله إلى ما فيها قال تعالى وإن امرأة خافت قال واللاتي تخافون كأنه أمر, إيه؟ أمر مخوث مجرد النشوز فما بالك الطلاق أمر مخوث قلت وأعجب ما تجد فيه قول عمر أجاء الغساني يعني بحرب ومقتلة فقال له صاحبه أشد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الله يعني دا الأشد من مجيء الغسان ماذا؟ ها؟ وقع الطلاق في المجتمع النبو ليه؟ لأن الله حفظ بيضة هذه الأمة من أن تستباح بآذما غيرها من أن يهلكوا بسنة عامة أو إيه أو خاصة وإنما هلاكوا الأمة فيما إيه فيما بينهم فيما بينهم ولذا جعل الرجل يقول لعمر بل أشد أشد من مجيء الغساني هذا الطلاق كلام رائع طيب نأتي إلى دفاعية أخرى لننتقل إلى فائدة رائعة في ترجمة المبيرة ما هي الدفاعية الأخرى؟ دفاعية وإن راغمة أنو ماشي وزع المرفوع التعدد قلت والتعدد ضرورة حياتية والإحصائيات تنطق بزيادة نسب الرجال النساء على أو أعداد النساء على أعداد الرجال وخير دليل أن الرجل مستهلك في الحروب حين وفي الأعمال والمكاسب حينا أخرى يعني الرجل مستهلك فهذا يؤدي لزيادة نسبا النساء فأين تذهب هذه الأعداد والخيارات سلاسة ما هذا والخيارات سلاسة يا سيبوي ينفع نقول الخيارات سلاسة نعم طب الخيار مزق هي سلاسة قولا واحدا من وجهي اما ماذا صفة واما تمييزا طيب يبدو الامتحانات خلصت وانت نسيت المهم والخيارات ثلاثة الأول أن تبقى هكذا يعني بلا زوج قلت وأين الفطرة إيه هي الفطرة للرجال إيه خلقنا ولهن خلق رجال تذهب في الأرض فسادا ويا ويل المجتمع منها فلا يبقى إلا الخيار له الثالث وهو التعث أن تصير إلى زوجه يبقى أول أول دفاعية التعدد ضرر حياتي الدفاعية الثانية والتعدد أسبق من الإسلام وأبقى من الأيام يعني شوف لو كل جمعيات نسائية على مستوى العالم قامت على رجل واحدة فسيبقى ماذا التعدد وإن رغمته وإن رغمته هيبقى فعلا أبقى من الأيام بدليل أن ايه؟ الأيام هتفنا والتعدد لأن فيه في الجنة تعدد وهو أسبق من الإسلام فهذا إبراهيم وهذا سليمان وهذا داوود فلماذا الإسلام؟ ليه بقت تهمه للاسلام او كل ما قال الرجل قصيده هجاها قال ابن الابير قالها كل تهمه يبقى مين اللي عملها الاسلام واضح قلت وهو شريعة محكمة فدعنا من أهواء متحكمة لأن الناس يحكمون على الشرائع بمن؟ بحال أهلها هل هذا ينفع؟ ها؟ لا طبع شريعة محكمة بما جعل الله للتعدد شروطا من العدد من القدرة من العدل قلت ورابعا وهو شريعة عدل يمتنع بها الظلم فتلك العقيم من النساء والمريضة فإن بقي معها الزوج ظلم صح وإن طلقها ظلم قلت بل والله بل هو شريعه نسائيه لا رجاليه اعني حق المراه فيه اعظم وفضله عليها ابقى لأنها تفوز به راحة وتستريح به من عناء وكذ وأما الرجل فأعباؤه تتضاعف وحمله يثقل على كتفه فعلا رجل ما تزوج امرأة تاهني بعد كان ينفق مئة صار ينفقه يباميني لشاي للشيلة وتعبان لكن هي بدل ما كانت بتغسل ستة خمص أصبحت تغسل تلاتة بس يباميني المستريح والله حق فيه قول أحدهم وهذا قول رائع قال من أتعبته امرأة ويعاقبها بزوجة أخرى وليست عقوبة أشد من هذه العقوبة ومن كانت امرأته طيبة تريحه وتقوم على راحته فينبغي أن يريحها لأن يأتي لها بأخرى تحمل معه سعول لا والمرأة إما هذه أو تلك إما المتعبة هذه وإما المريحة هذه برضو دفعية على عجلة ولكن قبل أن نفرق هذه الدفعية إشكال ودفع من منع النبي صلى الله عليه وسلم من منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من نكاح من نكاح ابنة أبي جهل يعني مع فاطمة تعددا او جمعا لا تقلت جمعاً قلت وليس منعه منع تعدد ليس منعه علي من نكاح اخرى منع تعدد بدليل ان علي تزوج في عمره كم سمان نساء وله من الولد ما يصل تسعة عشر ولدا رضي الله عنه يبع عليه نفسه عدد ثانيا والحديث فيه خصوصية من وجوب وهذه وقعت خصوص لقولي فاطمة بضعة مني ما يريبها يريبني ثالثا وخصوص من بعد خصوص لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله ورابعا وخصوص من بعد خصوص من بعد خصوص أنه قال إني أخاف أن يفتنوا أن يفتنوا بناتي وخامسا فإن منع عليا فهذا عثمان كانت تحته ماذا غير امرأة ومنهن من بنات النبي يبا هو لم يمنع العدد فين عند عثمان لكن منع عند علي للجمع نعم نعم حسن في الرواية قالها لأني لا أحرم ما أحل الله يعني هذه شاد منه أنه ماذا حلال طيب مباح انتهينا من هذه لننتهي من هذا الفصل في ترجمة المغيرة هو المغيرة زوجا إخواني بعض إخواني يستسقل هذه الترجمات الطويلة المفصلة لكن والله إني أعراها هذه الترجمات زهبية هذه الدروس لأنها من باب دفاعية ومن باب فقهية ومن باب تربوية ومن باب نحن في خير صحبة وننتقل إلى المغيرة منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة بل هي خاصة يعني هذه المنقبة لم تحدث إلا للمغيرة فأخرج أبو داود في شنن والإسناد حسن جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيف المغيرة ضيف المغيرة وقد وفى شاربه وقد وفى يعني وفى وفاء الشيء يعني ماذا الزيادة يعني زاد واستطات ومنه قوله تعالى وإذا كالوهم يستوفون واضح وإذا قالوا ميه يستوفون وقد وفى شاربه فدعى صلى الله عليه وسلم بمقص طلب مقصا فقص له شاربه على سواك يعني النبي شوف النبي ومهارة الصنعة طب ليه سواك ها حتى لا يقرح لأنه يتخي بالسواك المقص ماذا كده ولا لا ها؟ مهارة الصنعة والإتقان وكم تتوجعون من الحلاقين والله أنا أحدهم كان يفعل برأسي الأفعيل أقول ليش هذا أقول لي أنت بتلبس الطائية روح كان يفعل بها الأفعيل وفي الآخر أنت بتلبس الطائية ما فيش مشكلة بالنسبة لك فالمهم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك ثم قص شارب المغيرة على ماذا؟ على سواك قلت وهذه فضيلة ظاهرة كما قال ابن الملق قلت بل منقبة خاصة لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شارب غيره بنفسه إلا من رواية عند البيهق إلا من رواية عند البيهق من حديث السيدة عائشة والذي يظهر أنه هو هو إن السيدة عائشة قال ضيف رجلا فلم تسميه والذي يظهر أنه هو إيه هو المغير فباقيت المنقبئ قص للمغيرة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قص قلت لفتة مهارة النبي صلى الله عليه وسلم صنعة من استعماله ماذا السواك ليكون في ذلك من حفظ بدن المغيرة ومن أخذه الشارب على ماذا؟ على سواء عشان ما ينزل به بقنب ويطلع بقنب ويبقى الشق لماذا؟ فجاء باستواك ليكون استواك بمسابته مقاسا يقص عليه الشارب صلى الله عليه وسلم فأذى فيه من مهارة وإتقان الصنعة والمسألة دي مسألة دين يا أخوان والله مسألة دين إتقان ومهارة الصنعة احنا فعلا عايشين على شعار بوز الطبخ على شوية شوية ملح او الله تجي شيئا جميلا فعلا مطخنا ويقف الخطوة الاخيرة يخرب يضيع ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يطخنه فاتقان العمل دين فعلا دين والله فانتبه زكش رب العالمين صنع الله الذي أطخن كل شيء رب العالمين في القرآن يشير له فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ له شاربه على ماذا على سواك وهذه منقبة خاصة لمن للمغيرة قلت فقهيات أول فقهية وجوب الأخذ من الشارب مع خلاف في السبالين سيأتي هذا الخلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من من لم يأخذ من شاربه ليس من من لم يأخذ من شاربه وهذا وعيد شديد لا يترتب إلا على فوات واجب او فعل محرم ثانيا حديث الفطرة وفيه قص الشارف وكل ما جاء ذكره في حديث الفطرة فهي واجبات وإلزامات ثالثا مخالفة المشركين لما جاء في حديث المسند الشهير من إنكاره على رجلي كسر كان كسر لما سمعني في نبي زار في كزيرة العرب بعت اتنين كده قالوا مرحوا آتوا <تصفيق> مسكين كسر والله قالوا مرحوا آتوا ذلك الذي يزعمه نبي بعت اتنين بس تقول رواية فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ترتعد فرائسهما فنظر إليهما فوجدهما قد أرسل ماذا شواربهما فقال ما هذا وأشاح بوجهه وفي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى رجلي كسرة وقد أرسل شوالبهما. حتى قال وأمرني ربي أن أعفو عن لحيتي وأن أقص شاربي هذا الدليل رقم كام؟ كده ثلاثة فقط؟ من أكل دليلا منكم؟ ثلاثة رجل؟ أنت لو تت لا أنا ذكرت أربعة عد عليه عد عليه عليه. <تصفيق> أربعة. هذا الخامس إذن وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب خصوا الشوارب احفوا الشوارب وهذه أوامر تفيد الوجوب والحفل سادسا لما في قص الشارب من مصلحة كبرى من حفظ البدن ودفع ما يكره من الروائح وما يستنكر منها لأنه فعلا لما الشارب ينزل صار الطعام يدخل فيه والشراب فتصبح له رائحة غير, إيه؟ غير طيبة بالمر وقال فكان قص الشارب من اجل ماذا دفع هذه النفس هذه سته ادله في وجوب قص ماذا قص الشارب نعم سياتي ستاتي انا قلت دي فقهيات. ما هي الفقيهيه واحد قلت فرع السبالان بس سبالان ها السبالان وهم الوصلتان ما بين الشارب واللحيه وفي قصهما خلاف فمن عداهما من الشارب أوجب قصهما وجعلاهما فين من الشارب في حكم الشارب ومن من اللحية لم يجز قصهما فضلا عن حلقهما يباشوف ضبط المسائل هنا بقى بدي نوطة تعلمها في الفقه يا طالب العلم تحقيق المناط مناط المسألة سأضرب لك مثالا طريفا حتى وريح يديك شوي مر شغن الشيخ بن عسيمين في رمضان جاءه اتصال عبر الهاتف وهو في الاعتكام كان هذا حال الدرس نعم ثم كلم أرسل بعض الشباب سؤالا سريعا يا شيخ ما حكم استعمال الهاتف في الاعتكال قال ما تقولون يا جماعة نصف الجلوس تقريبا قال يا شيخ بيجوز ليه عشان شافوا الشيخ يتكلم قال ما هذه إجابة فالفريق الثاني ألبس بيه لا يجوز فرد الآخرون قالوا لا يجوز يا شيخ قال ما هذه إجابة لأنهم لم يحققوا مناطق المسألة الكلام في الهاتف حكم حكم أي كلام كلام العادي والكلام العادي في الاعتكاف منه ما يحرم ومنه ما, ما لا يحرم مثال لا يجوز أن تتكلم داخل المعتكف في البيع والشراء مش كده اثنين عاديين واحد يقول له انت بتاقر فيه يقول له لا بتاقر في قمصان يقول له طب خلاص أنا عايز دستا بكام يقول له بعشرين بثلاثين هذا يجوز ها؟ لا يجوز فإذا كان بيكلم في الهاتف مع منشأته التقارية تمام بيعوا البضاعة دي بكذا لا السعر ده عالي لا دا كذا يشتروا بكذا هذا يجوز ها طب إذا كان يتكلم يطلعنا على أهله كيف حالكم طيبين كذا مش عارفه أرسلوا الطعام فإذا بتحقق الكلام في الهاتف ما هو هو هو الكلام الايه الذي بين الناس إذ فرق بين أن أكلمك بواسطة أو أكلمك من غير إيه؟ من غير واسطة هو في نهاية الأمر ماذا فمنهم ما يجوز ومنهم ما لا يبدأ اسم تحقيق نعط في المسألة هنا المسألة عشان نقول يجوز أو لا يجوز لابد أن نضع للسبالين إيه؟ حدا هل هم من الشارب يبقى نعطيهما حكم ماذا حكم الشارب وإن قلنا هما من اللحية إذا حكمهما حكم ماذا حكم اللحية واضح طيب من هما على المذب الأول أنهما من الشارف يرفع يدان لماذا سبق قبتها منين بس أنهما لهم نفس حكم الشارف لازم تعطيني دليلا على أنهما من الشارف السبالان لا, ي... لا, لا يتصلان بطعامنا أو شرام واخد بالك قصى أن الروايات حف والحف يعني ما استطال على الشفة العليا والسبالان ما لهم علاقة بالشفة يبقى إذن حديث الحف أخرجها أخرجهما من من الشارع نعم من اللحية ليه من اللحية على الوجه يبال حاجة بيني من اللحية طب لو ظهر لك شعر تحت العين هذه لحية ولا ما هي لحية فالبالة لو ظهر لك شعر على القبهة هنا ودي مسألة مهمة جدا لانك لو أدخلت كل شعر الوجه في حد اللحية يبالا يجوز ان تأخذ اي شعر ينبت فين تحت العين او في الجبهة لا تعريف اللحية أن شعر الوجه هذا التعريف جبته منين ها أمسك الآن بس على شر الزع المرفوع جبت هذا التعريف منين يا رجل شوف لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمان من قال لغوي أن شعر اللحية هو شعر الوجه إنما اللغويون عرفوا شعر اللحية أنه النابط على فين على الخدين وزقت لكن ما أعلم أحدا قال بأن شعر اللحية هو شعر, شعر الوجه لا إنما شعر اللحية مخصوص بما ينبت على اللحية خدين ذلك لا نقول إن الجبهة شعر الجبهة لحية يعني لو جي واحد أخذ شعر الجبهة ده يجوز ولا ما بيجوز ها؟ يجوز إنه ليس لحية أصلا إنما فين دي مسألة النمس بدي مسألة تانية بس. هذا ليس من الحاجبين أصلا المهم إنه هو شعر الخدين والا والذقن طيب هما من الشارب والتديل ده دليلين اثنين او خلينا لاحظ هذه قاعدة ما اتصل بشيء له لا حكم كما لو اتصلت الصفوه تمام انا اعتبر الناس اللي بتصلي بره المسجد دي بتصلي داخل المسجد ولا لا يعني احنا جينا لنا المسجد عن آخره وفيه فرش خارج المسجد نصلي تحيط المسجد ولا لا نصلي طالما ان الصفوف ايه تصل فما اتصل بشيء له ايه له حكم فهو محمد يقول ان اتصال السبالين بالشارب اقوى من اتصالهم بالايه باللحن اقوى من اتصالهم فين باللحن وهذا معنى صحيح قول أن اتصالهما بالشارب وأنهما من جنس الشارب أقوى بدلين أنت ممكن تفرق بين السبالين من جهة صفة الشعر من جهة خشونة الشعر وماذا واللحن فتجد أن لهما صفة ماذا مفارقة بما دل على أنهما أقرب إلى معنى الشارب منهما إلى معنى اللحن اثنين بعيد يعني. أحسنت يعني. هذا اقوى ارسل سبالهما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر بقص السبال مخالفة لاهل الايه الكتاب والسبال فيهما قولان قيل هو من سدل من اللحيه اسفل الذقن وقيل هما ماذا هما من سدل من الشارب لكن ساشكل عليك بشيء طب قول للدير تروى بهذا الاسلوب لا يمكن القناعة بها لست بخاريا حتى اخذها من على لسانك وارويها على الناس صحيح وليس من شرط درسنا أن مره حديثا فهو صحيح لا هذه أخرى منك وكأن رجل تائه لا أدري ما قلته من قبل لا الرواية ما يشتده وفروا سبيل أقصوا سبالكم ووفروا عثانينكم طيب هي هي هي هو نفس الدليل السابق لكن الآن سنعطيك إشكالا حتى تصف لك الجائز ولا تتكدر عليك أنه صح عن عمر أنه كان إذا غضب فتلاهيه شاربا هذا فيه أن عمر رضي الله عنه كان يفتلوه شاربا فلو كان قص السبال من قص الشارب فيبعد ألا يفعله من ألا أعطيني سلاسة أجهزة أولاً ليس بأصلي حج يعني الصحابي ليس بأصلي الله طيب أنت فين الحجة بتاعتك على إني هذا ما قلت شيئا هذا ما قلت شيئا بل أنت كله من النظر ولكنه فيه مرفوع إلى النبي سمع فين المرفوع آه... الأثر رزة فرزة فرزة وأثر رجلين الاثر مبهوش انا بتكلم في قص السبال فين النبي عليه الصلاه والسلام قص السبلتين تمام او السبالين او فين وامر بقصهما على وجه خصوص طيب هذا غيره من الجول خلينا هل ينفع هذا الجواب ان رؤيه قبل القص الحديث قال عشر من الفطرة فلذي يضر ان الحكمه خلصته قصد انه يتركه لا الروايه كان اذا غضب اشار الى ان عمر كان يترك ماذا السبلتين تمام او السبلين وكان عمر ماذا يفتله مش مس... هي كده احنا ليس في <تصفيق> اه سبطا والحافظ سكره بن فتحي في المجلد ال عشر في كتاب الليباز باب قص الشارب في ذكر وفي الصفحه الاخيره خالص تحت حديث عشر من الفتره شايف سطرين هذه المشاكسه لا تنفعك كثيرا وما بهذا تطلب الجواز صحيح ان ما تطلب بالجواب لا بالمشاكسه انت الان لك عندي نصف جواب ماشي بلسه سي جواب حتى اوصفك معي اقترب فعلا الحافظ ابن حجر ذكر قولا عن بعض اهل العلم ان حال الامارة والحرب لها اي حال خاص فقال ان يجوز توفير الشوارب في حال الحرب وفي حال الامارة واضح من باب اظهار القوة لمن للمشرك واذا له اصل في الدين بدليل انه اظهر الكتف فين في الضباع من اجل ان يري ماذا المشرك ماذا قوة واضح عن الأصل ماذا ستر العاتقين والحافظ ذكر هذا فعمر كان أميرا ومو وموتن الإمارة موتن إيه؟ قوة وماذا وهيبة موتن قوة وهيبة قصوا أن الشارب عند الناس رمز رمز القوة ورمز الهيبة فعلا وهذا معلوم هذا معلوم أن الشارب رمز القوة ورمز الهيبة فكان عمر يفعله لعلة خاصة به رضي الله عنه وارضاه فيترك السبالين لأمر خاص به واضح؟ نعم ممكن هذا جواب قوي أن عمر ما كان يرى السبالين من, من الشارف وهذا جواب رائع طيب قلت نعم قلت أصلي المسألة قلت وهما أقرب إلى معنى الشارب منهما إلى معنى اللحي واتصالهما بالشارب أقوى وكونهما جنسا له فهذا اظهر وقد جاءت روايه صريحه بقص السبال من الحديث قال اليهود والنصارى قصوا سبالكم ووفروا عتانينكم وهو حسن ومن انكاره على رجلي كسرة ما أرسلا من السبال وأما الإشكال بأسر عمر رضي الله عنه من أنه كان إذا غضبا من أنه كان إذا غضب رضي الله عنه أرضاه كان, كان يفتل شاربه فجوابه الأول بأن هذا موقوف معارضه أقوى منه وهو المرفوع ثانيا أن لعمر فيه حال خاصة أن لعمر فيه حال خاصة وهي حال الإمارة وهذه حال قوة وبأس ولذا نص نفر من أهل العلم على مشروعية إرسال الشارب حال الحروب وما في هذا المعنى سالسا قد يرجع هذا إلى اكتهاد عمر من إخراجي من إخراج السبالين من حد الشارب طيب هذه المسألة الأولى ويوجوب قص الشارب وما تفرع منها من الأغز السبالين أو قصهما لم أنتهي بعد المسألة الثانية حلق الشارب وقد عده نفر من اهل العلم مثله بل ونص اخرون على البدعية وذهب مالك الى انه يؤدب وذلك للادلة الاتية اولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وعملا لم يأتي عنه حلقه الشارب بالموس مطلخا بل غاية ما فعل أنه أخذ ما استطال منه كما في حادثة المغيرة ثانيا أن الروايات الأشهر هي قص وجذ وحفظ وأخص وليس في هذه الروايات معنى الحلق مطلقا للجز في معنى الحلق ولا الحف في معنى الحلق ولا القص في معنى, معنى الحلق واضح ثالثا ولأن الأصل الشرعي هو عدم جواز حلق شعور البدن إلا ما نص عليه الشارع رابعا النظر الصحيح لأن غاية المطلوب منه هو القص إبعادا لمشابهة أهل الكتاب ودفع مفسدة استطالة الشارع نأتي هنا إلى مشكلتين اثنتين المشكلة الأولى رواية الحلق وقد قزم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى أنها ثابتة ويتعد نصا في جواز في جواز حلق الشارب كيف تجيب عن هذه رواية ثابتة طيب انا اوفر عليكم عشان الوقت قلت اولا والحلق هنا معمول محمول على معنى خاص وهو القص والجز والحفظ لان الحلق يرد في لغة العرب بمعنى ماذا بمعنى التقصير والقص خاصة إذا كان شديدا أنت نفسك بتروب, بتروب كنت فين عند الحلاء كنت بأحلى شعري مع أنك تجد نفسك ماذا أبقيت منه الكثير يبقى الحلق يطلق على ماذا على التقصير خاصة إذا كان إيه إذا كان شديدا إذا كان إيه إذا كان شديدا يعني إذا ذهبت بأكثر شعرك يقال عنك أنك ماذا حلقت ومن هنا لما جه يميز الخوارج قال سماهم اشماهم التحليق ده في روايه في روايه سماهم التحليق لكن التحليق ده فسر في الروايه الثانيه بانه ايه التسبيد تسبيد اللي هو استئصال الشعر منين من اصله ليه حتى لا يتوهم انه مجرد حلق الشعر موافقه لمن للخوارج فبين معنى الحلق هنا في الايه قلت ولهذا ولهذا بين صلى الله عليه وسلم معنى الحلق معنى الحلق عند الخوارج او في فعل الخوارج انه التسبييد وهو استئصال الشعر ماذا اطلق ثانيا يبقى الجواب الاول ان الحلق هنا على معنى على معنى خاص اللي هو ماذا اللي هو أخذه شديدا قلت سانيا ولأن الروايات الأشهر هي لما تيجي ترقح رواية على رواية الروايات الأشهر والأكثر هي ماذا؟ هي القز والحف والقص والأخذ يبا هذا وجه آخر للترجيح الوجه الثالث أن السابت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يأخذون الشوارب ينهكونها ولكن من غير ماذا؟ من غير حل رابعا وكذلك للخلاف في سبوت رواية الحلق فإن كانت سابتة فيكون هذا من تصرفات من الرواب الإشكال الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه نعم. التفريق هنا في موضع خاص الحلق يشمل التقصير نعم ولكن إذا اجتمع يكون التقصير على معنى والحلق على معنى قصني بعض السلف فصر على أن محلقين الرؤوس مقصرين يبقى ده موضوع ده موضوع واضح طيب قلت ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أخذه من الشوارب شديدا أغزو شاربيه حتى ينظر إلى بياض الجلب وصح هذا عن نفر من أهل العلم عن نفر من الصحابة كما ذكر عبد الله بن رافع وهم أبو سعيد وجابر وابن عمر وهم أبو سعيد وجابر وابن عمر ورافع ابن خديش وأبو أسير وأبو أسير وسلم ابن الأكوع وسلم ابن الأكوع وأبو رافع أنهم كانوا ينهكون لحا... شواربهم عزرا ينهكون شواربهم قلت وليس في هذه الآثار أنهم يحلقون لأن الإنهاك ليس بمعنى الحلق لا لغة ولا شرع ثانيا أما أسر بن عمر فقد عرف عنه شدة ورعه وعظيم احتياطه للعبادة بعض ناسوك ابن عمر كان معروفا بالشدة في هذا الوصف ما ينبر إنما يقول شدة ورعه عظيم احتياطه للعبادة فلذا كان ينهق شواربه رضي الله عنه ورضاه هذا الاثر عن من؟ الجواب عن اثر ابن عمر سالسا أن هذا معارض بفعله صلى الله عليه وسلم بما كان يأخذ فقط ما استطال منه وخلاصة القول وجوب الأغزي وتأكد الوجوب في حق الحف لو أغز ما استطال منه على, على الشفاء العليم وأما الإنهاك فمستحب ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى اكتفى مع المغيرة بماذا بأغز ما استطال من شاربه من دون ماذا من دون حلق أو حف والله المستعان طيب هذه ما تيسر جمعه في مسألة الشارب والله المستعان وننتقل إلى مسألة أخرى في ترجمة المغيرة وهي المغيرة بن شعبا أميرا قلت ويبقى الفضل للمغيرة أميرا نعم في رواية فيها ذكر المجود نعم. نعم نعم في رواية فيها ذكر المجهودة لا هي داخلها في حد اللحية تصلها باللحية أقوى هذه ضرر يدفعه المغيرة من شعب أميرا رضي الله عنه ورضاه قلت ويبقى الفضل المغيرة أميرا ذلك أن عمر أمره وعمر أخبر بالرجال أمره البصرة ثم الكوفة وتلك بلاد لا يضرب بها إلا من إلا أقوى الأمير أو خير الأمير فافتتح همزان رضي الله عنه عرم وه إبا لم يقعد في دار الإمارة وإنما هو الأمير المجاهد وتأمر على أذر وحج بالناس سنة أربعين إبا أمير يقيم ماذا يقيم الطاعات وتقوم الناس معه بالطاعات والعبادات إن هو وجود الأمير له من أجل إقامة العبادات والقرن حج بالناس وهو أول من سلم عليه بالإمارة يعني أول من قيل له السلام عليك أيها الأمير قلت وهذا فيه فرط هيبته وإليك قصة في الامارة مع عمر هي قصة طريفة لما ولي البحرين فعزله عمر قلت وما عزله عمر غضبة عليه أو أن كفاءته تنعدم ولكن هذا مذهب عمر في عماله ان لا يستقر احدهم اكثر من ماذا من سنتين او تزيد ودي مسألة مهمة جدا واضح بان شأن مسألة الامارة التجد لتقري الدماء في هذه المناصب القيادية سريعا فالممدكة مذهب عمر في عماله فعزله عمر رضي الله عنه فخاف أهل البحرين أن يعود إليه يعني أن يرده عمر أميرا إسكانت البلاد إسكانت البحرين تحت يده ساكنة ساكتة لكن لما يخرج ويسمع عمر بسارات يقول لا لا أضربنهم بمن بالمغيرة هو الذي أدبه فخافوا أن يردهم ثانية فاجتمعوا فدفعوا إلى رجل منهم مئة ليذهب بها إلى عمر فيدعي عليه أي على المغيرة أنه اختان هذه يعني أخداها منين من بيت من بيت المال سر يعني يعني سرقها يعني. واضح بلاخ كاز فجاء عمر بالمغيرة انظر باء إلى مكر المغيرة فقال له قال المغيرة لعمر كذب أصلحك الله كذب أصلحك الله إنما هي مئتي ألف إنما هي مئتي ألف ودي أخوانا طريقة في الكيد رائعة جدا فعلا بها يحترق قلبه الإيه؟ قلبه الكائد جدا ونأذكر زميلا لنا في العمل كان أحد الناس وجه إليه انتقادا قال أنه أنت معك مؤهلي يعني فأقول له أنت معك مواهلي يعني هذا كان أصلا معه درقة تمهيد المجستير وعلى أعتاب المجستير الثاني بيلمزه يعني أنت معك شو مواهل عالي معاك مواهل فوق متوسط قال له معاك الإعدادية بس تعرف تشتغل زي فإزداد غيظا عليه لغيظة يعني وهنا بيقول للمغيرة كذب اصلحك الله انما هي 100 100 و... فقال عمر ما حملك على هذا ما هو كده معناه ان الراجل ايه هيتهم في 100 الف ما انت جايب 100 بس واللي كام يبقى انت سرقت في الطريق ايه مية. فقال عمر انما هي فقال المغيرة انما هي يا امير المؤمنين قال له ما حملك على ان فعل فقال الحاجة والعيال الحاجه والعيال فنطق البحراني فقال لا والله لا اصدقنك لا والله لا اصدقنك ما دفع الي قليلا ولا كثيرا فقال عمر للمغيرة ما اردت الى هذا ايه ما اردت الى هذا فقال المغيرة الخبيش كذب علي فاحببت أن اخزيه الخبيث كذب علي فاحببت ان اخزيه هذا الاثر هنا لنا معه وقفات الاولى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وسنة الله لا يفلح الماكرون ولذا اتصف ربنا بالمكر والكين كمالا كمالا وما اتصف بهما إلا أن قال ويمكرون ويمكرون إنهم يكيدونك هيدا وأكيدك هيدا. بل اسمها صفات مقابلة واضح الفائدة الثانية مكر الناس بأمرائهم ومصيبة الراعي في الرعية وهذا الصوت وهذا الصوت صوت الشيطان له صوت ماذا صوت النيل من الامراء وذكر بسوء والتزهيد والتهمة وصدق من قال صحبت المغيرة صحبت المغيرة فلو أن مدينة فلو أن, فلو ان مدينه لها ثمانيه ابواب لا يدخل لا يدخل من باب منها الا بمق يعني كل ابوابها عشان تدخلها لازم يبقى مق قال لا دخل من ابوابها الثمانيه قال لا دخل من ابوابها الثمانيه قلت والمكر سفة كمال إذا كان المكر في موضعه وفي بابه التعليق الرابع ما أصرع الناس إلى تهمة الأمراء وهي أبدا تهم بلا بينا وهي أبدا تهم سبيلها إلى التصديق والقناعة خامسا الأصل في الناس البراءة والدفاع حق واجب هننتقل الآن إلى آخر مبحث في ترجمة المغيرة وهو المغيرة بن شعبا بريئا فرماه الشيعة رمية كفر وفسق من أنه مستأجر لوضع الحديث يعني في مناقب معاوية حين وزم علي حينا أخرى حتى جعلوه أموياً بل وناصبيا حتى جعلوه أمويا بل وناصبيا هذه آخر مسألة في الترجمة التي تعد هي أهم مسألة بل أقول أن هذه الترجمات أصلا ما درست وما درسناها إلا لأجل هذا هذا الباب هو الباب الرائع هذا الباب الدفاعي بل أقول أني أتعبد إلى الله عز وجل بهذا الباب من أبواب العلم وأرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنتم معي بهذا الباب ولئني أعتقد أن هذا الباب هو خير شفاعة لأحدنا يوم الدين حتى إذا سألك الله ما فعلت فيما تعلمت وفيما علمت وفيما دعوت فتقول حسبي رب ما كان مني دفاعا عن ماذا عن أصحاب نبي صد الله فعلا بل إني لا أجدني في شرف في شرف غالي وكأني جالس فوق قمة ماذا؟ فوق قمة جبن بهذه الدفاعية عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فرماه شيعا رمية كفر وفسق من أنه وضاع يضع الأحاديث في فضل معاوية وزم عليه حتى جعل على المنابر أئمة يسبون علي ينالون منه بل قالوا صاحب فتن وفاسق أموي بل ناصبي خبيص هذه جملة من التهم طيب أترك لي الجواب حتى ننهي قبل المغرب ولعل جواب يأتيكم في أكثر من عشرين جوابا قلت وجوابه الأول أما قولهم والضاع فأين وروايته لا تجاوز سبعة عشر حديث في الصحيحين منها ثلاثة وقيل سبعة في الصحيحين منها ثلاثة أو سبعة فأين هو وضع ثانيا لكل قول حقيقة فأين حقيقة ما قال ونحن لا نجد للمغيرة رواية إلا في المسح على الخفين أو في الاستنجاء وإلا من رواية خاصة في قص شاربين يعني فعلا أكثر أحاديث المغيرة في المسح على الخفين وفي أحكام الاستنجاء فأينما وضعه في فضاء المعاوية لكل قول حقيقة صحيح ثالثا والصحابة عدول بتعديل الله تعالى لهم فلا يكون أحدهم وضاعا أبدا لأن الوضاع مقروح ماذا؟ العدالة لأن الوضاع مش مقروح ضبط ده مقروح عدالة لنكذب صحيح؟ ورابعا وقرح الشيعة سراب بقيعة لأنه جرح العصبية والهوى الذي لم يكن يوما من الأيام عن تسبت عن تسبت وليس فيه شرط القرح الأصيل وهو التفسير خامسا والشيعة أنفسهم يقرون قوله لعلي ويربونه أنه قال يا أمير المؤمنين إن لم أكن معك يا أمير المؤمنين إن لم أكن معك فلن أكون عليك إذا لم يكن أبداً ماذا ناصبياً ولا أمويا وهذا فيه أنه معتزل يعني الفتنة سادسا وقد صح أن المغيرة اعتزل باليمن ولم يأتي منها إلا أن سبت الأمر لمعاوية رضي الله عنه فلم يكن صاحب فتن وإنما هو معتزل السابع نصح عمارا نصحه عمارا قال يا أبا اليقظان قال يا أبا اليقظان هل لك أن تدخل بيتك وتضع سيفك حتى تنقل الظلمة هل لك أن تدخل بيتك وتضع سيفك حتى تنقل الظلمة إذا رأيت السيلة يا أبا اليقظان فاجتنب قريته يعني ما تقفش قدام دام السيل هذا الجواب رقم كم الجواب السامن وأن يكون أمويا أو ناصبيا وقد تزوج رضي الله عنه ورضاه أم كالسوم بنت, بنت عبد الله بن قعفر وتلك مصاهرة سابتة وهذه المصاهرة خير شاهد على نفي أمويته فضلا عن ماذا نصبيته الدليل رقم كام الجواب رقم كام تاسع نصح علي النفس إذ مات عثمان وفي ذلك شعره وفي ذلك شعر نصحت عليا في ابن هند نصيحة نصحت عليا في ابن هند نصيحة فرد فرد فلا يسمع له الدهر ثانية فلا يسمع له الدهر ثانية وقلت له وقلت له أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر معاوية أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر معاوية ويعلم أهل الشام ويعلم أهل الشام أن قد ملكته فأم فأم ابن هند عند ذلك هاوية فأم ابن هند عند ذلك هاوية فلم يقبل النصح الذي جئته به فلم يقبل النصح الذي جئته, جئته به وكانت له تلك النصيحة كافية نصحت عليا في ابن هند نصيحة فردى فلا يسمع الدهر له ثانية وقلت أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر معاوية ويعلم أهل الشام أن قد ملكته فأم ابن هند عند ذلك هاوية فلم يقبل النصح الذي جئته به وكانت له تلك النصيحة قلت وفيه نصيحته عليا وذكره معاويه بابن هند بل وقوله فام ابنهن ابن هند ابني فام ابن هند عند ذلك هاويه الجواب العاشر أن الحسن رضي الله عنه دخل على أبيه حين خروج حين خروج المغيرة فقال ماذا قال لك الأعور يا أبي ليس سبا هذا إنما لأنه كان يعرف بالأعور لأن إحدى عينيه ذهبت قيل ذهبت يوم ما وقيل ذهبت يوم القادسية وقيل ذهبت من نظره في الشمس حال كسوفها والذي يترجح لي أنها ذهب بعضها عند الكسوف ثم ذهبت كلها عند ماذا؟ عند إحدى الإيه؟ في إحدى المعركتين إما القادسية أو اليرمو فهي شهادة إيه؟ شهادة مجاهد يحملها وسام مجاهد المهم. فهذه النصيحة تاب أن يكون المغير ماذا أمويا أو فقال الحسن ماذا قال لك الأعور يا أبي فذكر له علي ذكر علي ما قال فقال يا أبي لقد أنصفك هذا رجل نصحك وأنصفك فهذه شهادة الحسن كذلك لمن للمغير هذا عاشرا الحادي عشر أن المغيرة رضي الله عنه ملك الكوفة لمعاوية ولم يكن أبدا ليجرؤ أن يذكر علي فيها بسوء لان الكوفه فيها خاصة, فيها خاصه علي وجمهره رجاله ال11 ال12 ان قلوب الصحابه لا تحمل شيئا لا حقدا ولا حسدا ولا بغضة ورب العالمين قال وهو المطلع على قلوبهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوه الثاني قال جرير بن عبد الله إذ مات المغيرة استغفروا للمغيرة فإنه كان يحب العافية قلت وشأن من يحب العافية ألا يتلبس بفتنة وألا يدخل فيه في نزاع الجواب الثالث عشر الرابع عشر المغيرة أحد دهات العرب الأربعة الذي يدخل من كل أبواب المقري ومثل هذا لا يتورد ومثل هذا لا يتورد وإنما الفتن وقودها أهل الغفلة فعلا الفتنة لا تجد وقودها أهل الغفلة إلا أهل الغفلة لكن أهل المكر والدها والزكاة ذو لم تورطوش أبنى وفعلا فعلا ما تورطوش إنما تجد أهل الغفلة للسنهم سابق عقولهم دول هم دول دايما اللي بتورطوا في الفتنة وهم دول اللي بيصنعوا وقودوا لكن تجد أهل يتزلك فعلا يخل بلك من فلان هيغلطك ومش هيغلط ليه لأنه فعلا عنده قدرة على أنه ماذا على ضبط أعصابه على أن يملك لسانه شوف عبد الله بن وبي بن سلول الماكر ورّى تخيار المؤمنين في شر الفتنة وهو إيه ها؟ لم تطول هذه الفتنة إلا ما قال الله تعالى والذي توليه كبر. لولا أن فضحه القرآن ذلك ليه لم يحد الشيخ جميل غازي رحمه الله يقول لك ليه لم يحد لأن الفتنة لم تؤثر عليه على لساني والحدود لا تثبت إلا بإشهاد أو بإقرار لا هو أقر على نفسه إنه اتهم السيدة عائشة ولا شهد عليه آخرون إنه هو إيه؟ تكلم به ومع ذلك هو الذي وضعها على ألسنة المسلمين المؤمنين من غير أن تؤسر عن نسان فدشأن أهل الدهاء وطبعا ليس هذا تشبيها المغيرة بعبد الله بن أبي بن سلون استغفر الله إنما هذا مثال عكسي هذا مثال عكسي بمعنى أن أهل الدهاء لا يتورطون والمغيرة كان رجل داهية العرب وهذا العرب الأربع ومثل هذا لا يتورد وهذا الجواب رأكم كم جواب الخامس عشر والدين والدين في هذا هو السكوت عما شجر بين الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكر أصحابي فأمسكه وكذا قالوا إذا ذكر النجوم فإيه؟ سيقول إن ذكر النجوم والبحث في مسألة النجوم هيخوض إلى, إلى الكفر من اقتبس شعبة من علم النجوم اقتبس شعبة من الكفر زاد ما زاد كذلك إلا هيخوض في مسألة الصحابة هيخوضوا هذا الخوض إلى ماذا؟ إلى كفر زاد ما زاد واضح؟ الجواب رقم كم؟ الخامس عشر السادس عشر أما الرواية التي في سنن أبي داود أنه كان ينال من علي في خطبته قلت لا يعني سبا ولا شتما إنما يعني تخطئة إنما يعني تخطئة وهذا يجري بين المجتهدين السابع عشر وقد يحمل النيل هاهن على معنى يليق بالمغيرة وهو الذي سبق وهو الذي سبق خبره مع لي فلا يكون النيل هاهن بمعنى الشتم أو السب أو القسف السابع عشر كم أهم ليس في الرواية تعيين المغيرة رواية أبي داود ليس فيها تعيين المغيرة وإنما هذا في رواية خارج السنن فلينظر رواية السنن ليس فيها أن الذي كان يفعل هو المغيرة إنما رواية أقام كان رجل على منبر الكوف ينال من علي الشارح هو اللي قال هو المغيرة والرواية التي خارج السنن فيها تعين المغيرة فلينظر الجواب التاسع عشر إن مثل هذا لو كان يغفر في جنب فضله بما رضي الله عن المؤمنين تحت الشجرة والمغيرة واحد منهم وأما الجواب الأخير إن خصم المغيرة لو كان خصما فهو كريم ورب المغيرة أبدا رحيم فما دخول الناس في هذا فليطهر الإنسان لسانه ما طهرت يده ثم نات إلى آخر فصل في الترجمة وفاته رضي الله عنه وارضاه وقد مات المغير عن سبعين سنة ليصدق بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي بين ال70 بين ال60 في سنه 50 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهر شعبان منه وحسبه شرفا وفضلا ذهاب عينه في الجهاد قيل في اليرموك أو القادسية ولعلها أصيبت مرتين ليقتب بهذه العين شهادة جهاد وتمضي حياة المغيرة الداهية الداهية الأمير المجاهد الزوج وختاما الصحابي رضي الله عنه وارضاه هذه ترجمة المغيرة مفصلة انتهت وبهذا ينتهي المبحث الأول يا طلبة العلم لازلت أقول أطيل النفس معي هذا المطلب الأول أقصد أطيل النفس معي ولا تتعجلوني على أمر نحن فيه فشأن العلم أن لا يتعجله المستمع كما قال الخضر لموسى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ماذا ذكر وبقيت معنا حصتان أما الأولى في ترجمة الشيخ الألباني رحمه الله وفيها اليوم كلام فقهي رائع حول مسائل تتعلق بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإيمان وتلك مسألة فقهية ومسائل أخرى ونختم اليوم بحصة أولئك أبائي في ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وفقهية مهمة جدا حول مسألة المتعة وما نسب إلى عمر من تحريمها رضي الله عنه وارضاه وصلي لهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وقت ما بين المغرب والإقامة يكون اليوم راحة إن شاء الله لينتظم درسنا عقيب صلاة المغرب بإذن الله وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه طبعا لا يحلق إلا في نصف أوه. يعني فينا, إيه؟ فينا آه طبعا الإمام ابن القيم قال هذا شعار الخوارج والثالث المدوم على الحلق أقل أحوالي هو تشبه